Book two. 34. <أربعة وثلاثون> <أربعة وثلاثون> In the train. In the train. In Is that the train. naar the train. In هو القطار الى برلين هل هذا هو القطار إلى برلين متى يغادر القطار متى يغادر القطار متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين قلت له هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ Ik denk dat dat mijn plaats is اعتقد أن هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني Ik geloof dat u op mijn plaats zit حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني waar is de slaapwagen اين عربه النوم اين عربت النوم De slaapwagen is aan het eind van de trein النوم في آخر القطار النوم في القطار en waar is de restauratiewagen aan het begin? Waar Mag ik beneden slapen? أن أن Mag ik in het midden slapen?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 كم يدوم, كم يدوم السفر الى برلين؟ هل القطار متاخر؟ هل, القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب هل توجد هنا اشياء والشرب هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب هل توجد هل هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟